رمضان رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام ياتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول انت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان, رمضان رمضان انت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الاماني نسال المولى قبولا يا يا رجائي انت فيك الخير فيك تحقيق الاماني Ramadano ahlan ahlan, Ramadanu Panie Komisarzu! Ramadanu Komisarzu! Ramadanu ya Panie Komisarzu! Panie يا ربي لي أحبب أرزقهم الجنة عبدا وقف بالذاب يدعوك كف قبلنا رمضان رمضان Ramadanu ahlan ahlan Ramadanu sawmukaa sahlan Ramadanu afdalu shahran Ramadanu ya Rama